قطيتني يا غرامي صلتم بالسلام المبين لنوق اسلتقيني من عهدكم فيكن يا غرام كان اسلتقيني من عهدي كن فيكن قد تعيني يا غرامي لنقط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقط التعين اسلاك قيني من وحدك يا غرامي Oh so